As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mokki julli ty nungle Li ay indenkane yu magle Di ay kaddu yu ama ama amsolo Yuh shaykhuna shaykh rabi ibn Hadi al madkhali hafidhu allahu ta'ala Jemala ay damam Akim bakkam ci daura binga khamne Mwangidon amfi Ci Senegal di imam malik ibn anas al si ci 4e edition fi ci mbour 1440 di 2019 programu joko ibn hadi al madkhali ta'ala mujamale ci ay doomam aki sakkat xam xam yi yu نو كوي جيم فيرس يوالف جلوى بموى هي بسم الله الرحمن رحيم جنى لولا مطمئن بسرعه جوليسي ان انت بسرعه هاي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي وابنائي من طلاب العلم ديكو دينك سميضام سساقة الخمخمية ماي رجل برم هو وتعالى بسق الله تبارك وتعالى رجلكم يلا سبحانه وتعالى في كل الأحوال في السر والعلن في الظاهر والباطن رجل يلا سبحانه وتعالى سبب لام سني ملكان أكفن من تناك ci li neub ak li fegn ci li ni fegn ak li na ngoy ta'ala في عقائدهم سساني بسفس بس في عباداتهم عكس سيني جامع في كل شأن من شؤونهم ششن مولم اي بير واوصيهم بالتحاب في الله ماغليندي دنك نانيو بغنتو ت تخ والتاخي فيه نانيو مبكو شلوليه تخ والابتعاد عن اسباب الخلاف والفرقه ويجب أن نصر نصري لبلي وراء الأقوة أو اقتقل كل الإبتعاد ننك صري لول والحذر كل الحذر من التفرق نوات لول لن يخمنا موي أقوة اقتقل لك التفرق شر نحلي لتقل لك أو تقلك أو وأنه يسبب فشل الدعوة Takaliko limi indire moy échec si daaw bi ci wote bi nga xamne moy ta'ala takaliko giñ ci taqliko aw échec rek lañuy jural qala ta'ala wala tanazaa fu shalu wa tadhhab rihukum wala ta'ala da fawxni bo len di juuyo di xëccio bu ko defé dal daldi échec sen dem ngeen فالآيه نصب اعينكم ايبي ميغي سين كانام نين كوي غيس فيجب ان تبتعدوا عن الخلافات الكبيره والصغيره كن للنور لي موي نين سوري ليي اب ووتيه ووتيه يريك يو ند واللهره والخفيه يا سفينك يا سنب ليب نين سوري كو وفق الله الجميع يالنا يلا دفل توفيق مبولم يوليتني لما يحبه ويرضاه ياللا دخل توفيق نودبو اك ليمو بغب مام سبحانه وتعالى اك صلى الله على نبينا محمد دي نان السنن انت محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم يان الواكرم اك صاباميا يالنا موتشو يالنا نيك يوم فوفي فوفه لا واخو الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله للجيخي والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين